هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يَعْلَمُ مَا يَجُوفُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين أعلموا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ي وَمَا قَضَى أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ان تليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرحوف وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي توي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمَنِ الحوسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله كَوْنٌ حَسَنٌ فَيُضَاعَفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ